Thank <laughs> you.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 يلا يموت فيه واختلكم فالشهاده الله عارض من نفس حيثنا ورد نفسه في, في مجاسك يلا مخصفة من في في على صغر ولكن فكيخ عن الكلام ونصنقه يكون جسد ونمه يورد عليهم سورة تيمارك عليهم المخصر المخصر عليهم in one of and takie działy, mamy nawet takie działania, mamy niektóre, mają jakieś inne, mamy inne, mamy inne Którymani o mnie wrażliwości, aby na That we need to run have, have, <laughs> well, we have to have to yeah ياودني بسم الله الرحمن بأن ثم رأى كل ما يجي منها كالغاي والبد والدم ثم الصهارات من, من هذا على بأن من المنج ليس المنج.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 الله يعلم، الله يعلم، الله هذا الله يعلم، الله يعلم. الله الضرورى الضرورى الناس يقولون الضرورى أن يعيشون على let's Ah, no, لا تصل لا يستطيع. جبر البعير من يفعل من جوفه ولا من يفعل من جوفه إلا في حسن المقام أو نكال ويستقبل البعير في أقرب قدم ثمانية وثمانين من السبع وستين. كلها سبع في المئة من سبع A więc szukamy najdroższych. Małżej antypaliutrym, niecheli nam to samo, co antypaliutrym. to co antypaliutrym. Małżej niecheli nam to samo, co antypaliutrym. Małżej niecheli nie jest już żaden magia, nie ma nie ma nie ma i w tym momencie, هذا الحديث هذا الحديث اهل بسجد هذا الحديث ومثل سجده الابده قال إلا الارض أكثر من فلا يتحضره بسجده الابده من رسلا وبركاني لما يقول ولا لا لأسف ان تقلي المجاشرة ان تزيد انا اقول لما الارض وثلاثة الخش اكثر مما كان فلا يتحضره بخلاف الارض لا يتداخله الا شيء يسير وهي عن هذه ولا تدارس الجيد انه ليس وليس من ما يُشتبه من على الخوف يبقى على حانه من هذا الصاد من هذا هذا في من من هذا لو كان وكان من, من الخمر من ذلك البلد ليس ما يشتد على ويبقى على عليه دين رفيج فجاءت ذلك الذي من من لاش ما رأي ما ظهره منهما، وكل ما من جل وسلام. ويما من عن الحاج الجواب. الحديث من من جاء في حالات إذا تحول الحمد للذات يخلى مدى هو يجب ان كانت رخوة عليه الماء في البطرة وميشة فيه تريباه المزادة الماء żadnego jest I Thank yeah. you. są handlem, że nie قال الشيخ رحمه الله ان الدجاج من بقية الأدوات هنا أنا أحبها أنا ده من من في, في قال وان الاسبانية قدتني عند وعند تعريفة على قول الامام وقال وان عند الإمام وان ما اتعرض معشاني في طهاراته في يعني تعرض الأدلة يا سيدي إنما من نجاسة اللبن وطهاره العرق وليس الشئ الشئ أولى عليه بالنجاسة عند المحكوم عليه بالنجاسة ولا والمحكوم عليه عرق وعرق في العرق في فلا تعارض ايضا باتفاق العلاقه و باتفاق اللبن و نجس لانه لم يكن فيه ادله لانه استنبط العلماء انه مفتوح فيه لوجود اجزاء من الخمار نجسه و اجزاء منه رائعه و حتى هو في الاخر يعني اعتبر ان لعابه اعتبره نجس نجاسه محققه Gueaways referred na słowa, a prawdy عن a prawdywieermani. i czyta na swoich własnych, chciałem życować, ale w ichi الواقع الهم الثاني ويجيبه ف... كيام جاهد اقرير وكير خليك لما الحفور ببعض بعض الله ربعض ومشارك لاما افتحين خليه مش شئة حد... حد... مش خليه في اعلم خليه ان يتجلب من هذا في المنظر اصالنا الى او عن شئ المشكوكين من الخلال صار لأعرق لأعرق واللحم نجس وهو نشبه حتى عارق حكمنا بقهارة عارق الموح احكمنا بإمجازة هذا وبين ليس من اللبن الحمار لا نقول من المفسد من النصوص لا من المفسد، لا نقول من المفسد، من لا من من من وأجل ببعض وداهم وبعض مندس وما في من من من نعم بعده في يقال عند أبي حنيفة ما في المجاهزة في ولا معارض ولا حرج في الاجتماعي في هذا عند كان مختلف بين العلماء في. عنده من يارب نفسه معارضه الاختلاف من نفس الناس لكن يكون الاختلاف بين الواحد من البدابين هو خليفة من المثال وما رأى من نفسه ولم نفس اخر لكن هذا نفسه الواحد ماذا نريد له المعارض قد يختلف العينات في, في كل يوم. إن شاء الله القسم يعني... ال هذا موديد ما اجارب يعني بإلا عمون يدل لذلك انا وقد يكون هذا الامر يعني ولكن في القرى والدائل بأدل حيوانا يعني وهذا بين بين بين وبين هل هذا ممكن وحنجزات من الله عنه يعني في تعريف عن عام الدنيا حمد والمخشفة معتعارض من من هذا الكلام يارد عليه سقر الحمار والدو بمعنى ان سقر الحمار والدو فلاهما مشكوك في انا مشكوك في طهورياته وهذا تعريف النطق المختلف والمطبق عليهم وكيف المخرج يعني هل هم مشكلة في التطوريه هنا اي ما دي النجاه هذا هو السؤال انني اردت ان يعني ان أخرج من هذا الاسهام بقولي لأن هذا التعريف لا ينتظر على سئر الحمار لأن الثلاث إنما في المدن وليس في سئر الحمار سئر الحمار لم تكن في نصوص هذا اثنين نصوص وحصل فيه ارتلاع ولا جاء الاشتالب عنه وإنما لم تكن نصوص في سئر الحمار هذا هو العمل. فإن لم نستطع الاشكال إشكال بهذه الطريقة فإن لم الاشكال فصل إشكال هذا سؤال وإن لم نستطع فصل إشكال فعلا سؤال الحمار يمتبط عليه تعليف النجاشة المخفصة للإمام فهذا هو نجاشة مخفصة أي هو مشكوك فيه ولكن بدون الشكر يا سعيد من الله في المجوعة معنا خبر الدكت على في ذلك فكل دار في شمال في شباب وراء أنا بعدي عنهم عندي من من في من من i jest know if it's a little bit of a hungry and usually I'm sorry, we're